صلاتنا تحتاج الى غربله الى نوع من الغسيل نوع من المحاسبه ما انت لو ما استشعرتش نفسك وقلبك حاضر في الصلاه متى يحضر القلب خلنا القلب ده ثلاث حاجات ثلاث محطات ما عنديش منهم إذا اذا ما كانش في وحده منهم ضيعت وضاع المقداف والملاح لا بد وان يكون قلبك حاضرا عند استماع القران طب قلبك ما حضرش والقران شغال أه؟ يبقى قلبك ما فيش يبقى انت مالكش قلب يبقى انت كده في عداد الأموات دور على قلبك يا عم الحال طب والثانيه قال لك والثانيه اثناء الصلاه اذا ما صليتش بخشوع قلبك ما تملاش بالخشوع طب ومن هي ركع وسجود وخلاص لا أبتان مين قال الكلام ده لا مين فاش يا الله طب والثالثه قال عند ذكر الموت ذكر الموت لازم يهزك لازم قلبك يبقى حاضر الثلاثه دلهم ما فيش حدا منهم أحيت قلبك يبقى قلبك مات يبقى انتهت الحدود ذا دورة وسل الله أن يرزقك بقلب حاضر سل الله أن يكرمك بقلب حي حاي هو الضمير فين مش في القلب النيه فين مش في القلب الإيمان كله فين مش في القلب انت هتقابل ربنا في الاخره بها الا من جاء بقلب سليم سليم مش سيدنا ابو ظلحة كان عنده بستان واحد من الساده الالماجد الانصار رضي الله عن الانصار وعن الصحابه اجمعين كان عنده بستانه وكان الجو ربيعه والاشجار مخضره ووقف في دي بركعتين فطلع عصفور شكله حلو كده فتعلقت عيناه بالعصفور وهو يهبط وهو يصعد حتى نسي عدد الركعات تاه أنا صليت ثلاثة ولا أربعة ولا تلهيت في العصفور طبعا أنا هنصلي ولا نبص على العصفين ها زي ما بيحصل معا شما بشر غير معصومين فذهب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من الآخر عندي بستان أنت تعرفه أنا جعلته صدقة لله فافعل فيه انت ما تشاء فقال له النبي ولما قال لاني كنت اصلي وتعلق بصري بطائر يهبط ويرتفع فنسيت عدد الركعات فجعلت البستان كله صدقه لله لعل ربي يغفر ما جرى مني طب احنا هنطلع المحمول وفك العمه فيها عشرة امتار زي ما انت تعرف الناس اللي تلبس الاطباق دي ها واللي يطلع منديل واللي كح واللي نح واللي زوم واللي ترجم واللي همهم وهم صلوا مني طيب مني لا آخر ما أختم به كلامي ما جرى لواحد من أولياء الله الكبار وكان خاله حاتم الأصام لو متربي ربي في بيت خاله صغير سبع ثماني سنين فقام في للي يقضي حاجته فوجئ بخاله وزوجته يصليان لله بيت عمران بيت مؤمنين مش قلت له لا فالواد لفت نظر دول بيصلي في الظلمة وفي الليل ليه فتوضأ ولحق بهما ثم لزت له العبادة بدأ في الليل يحس بأي حركة يروح جايم يتوضا ويدخل معهم في الصل اعتاد معهما على صلاة الليل إلى أن جاء في صبيحة يوم وجلس بجوار خاله متحير الفكر زائغ العينان فانتبه خاله ما لك قال البارحة حصل أمر شديد علي قال متى؟ قال ونحن نصلي قيام الليل لما سجدنا السجدة الأخيرة وأنا أسجد أحسست أن قلبي قد سجد معي لله سبع ثمان سنين براءة ونظافة وطه وانا ساجد حسيت قلبي نزل معي وسجد لله فلما رفعت لم يرتفع معي دخلت إلى غرفتي فنمت وقلبي ما زال ساجدا لله استيقظت معكما صليت الفجر وقلبي ما زال ساجدا لله صليت معك يا خال الصبح وقلب ما زال ساجدا لله وها أنا الآن أتيت بركعات الضحى وأحس أن قلبي ما زال ساجدا لله ما هذا يا خال فاحتضنه وقبله وقال أبشر فإن القلب إذا سجد لمولاه لا يرفع من سجوده إلا وهو في جنات الله يا الله اللهم من علينا بسجدة تشبه هذا السجود اللهم فقهنا في ديننا اللهم ارزقنا الخشوع يا ربنا وأكرمنا بالخنوع والخضوع بين يديك يا الله اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم من علينا بمددك العريض وبجاهك الكبير اللهم اجعلنا من الركع السجود اللهم اكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واحشرنا تحت لوائه ورايته واوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئه مريئة لا نضمأ بعدها أبدا إلا ونحن في جنات الله إلا ونحن في روضات الله إلا ونحن في فردوس الله إلا ونحن في أعلى عليين تحت ظل عرش الله يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك اللهم ردنا إليك ردا جميلا ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا